موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا, تدعونه تضرعا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 بعث عليكم عذابا على أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحتي أرجو أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون